بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولا أتلقون إليهم بالمواده تلقون إليهم بالمواده وقد كفروا بما جاءكم من الحق يُخْرِجُ نَ الرَّسُولُ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجتُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجتُمْ جِهادًا فِي سَبِيلِ وَبِغَاءِ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سوا السبيل إيثقفكم يكونون لكم أعداء أو يبسطوا إليكم ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وود لو تكفرن لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم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 ياكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنْ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسالوا ما انفقتم واليسالوا ما انفقوا ذانكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم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 ك المؤمنات يبايعنك على ألا يشرك بالله شيء أو ولا يسرق. ولا يسرقون ولا يزنون ولا يقتلون أولادهم ولا يأتون بالبهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم ولا يعصونك في معروف فبايعهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم